un de culo بالخباص. يعني باية منها في يعني إلى في إلى ان تتطرق يعني الى, الي. الي. من ان على شيء. ما انتم مثلا في مرد المغنين. من مرد من سواءَ أشخاصَ مرضيَّ أو مصابَ أو الذي تأثر هذا الجماعة منسبب في تفشي <تصفيق> الشفاء، أو مع بعض من طالب بالمرض فهو هو على كذا على أي في هذا المرض لا أعطوا من عطاء الله فلكل <تصفيق> ما صدفناه كلمة حديث إذا الرجل هذا كل ده طبعا في <تصفيق> المرض ده وعنده سلام يا رب الهي و سلام لاسم They can hold a مرم معنا أن أقول باستخالة التجازة استخالة التجازة يعني تحولها من شيء إلى شيء آخر وبرضو هذه موضوع بنهي على قبل الجدالة يعني كانت المسلمين أولا يصادر فأنا لما أصويش بجماعة أو بعض الناس هم لا يبيعون الأمير على, على هذه المارة بيتخلى عرضاتي بجماعة الجماعه ليس أنه في جسبة لها في الناس ما فيش أنا, أنا مش موجودة when um, the الركعة الثانية وتتم الصلاة النافلة يبقى كده عندنا ثلاثة أراء أنا بالنسبة لي برجح رأي الشيخ العثمين لأنه أوسطهم يعني الشيخ عادل عزازي كان قال رأي رابع في في تبامل منا قال لو أنت تمكنت من حضور تكبيرة الإحرام لو أنت ظننت غلب على ظنك أنها تدرك تكبيرة الإحرام فتنتهي من الركعتين طبعا تجبرة الأحرام احنا مرة معنا إن إحنا ال... وأسلم قال إن احنا عندنا قولين في ت... في إدراك تجبرة الأحرام قبل أن يبدأ الإمام الفاتحة قراءة الفاتحة وفي قبل الركوع ودل النص فيه عليه أبي هريرة رضي الله عنه من تجبرة الإحرام أنت تدرك قبل أي إذا أدركت الإمام قبل أن يركع ولا قبل أي قبل أن يركع ولا قبل أمين قبل أمين قبل أن يقول الأمين وأنت أدركته يبقى أدرت تجبات الإحرام وده الأقرب يعني النص فيه يعني والثاني بقى أصعب شوية لو قبل أن تدرك قبل أن يبدأ الإمام القراءة الباب الثامن في الإمامة في الصلاة حديث عمده الباب في الإمامة حديث ابي مسعود الأنصاري البدري الأحق بالإمامة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما وفي أكبرهم سنا في رواية تانية الكلام اللي موجود اللي عندك من غير واحد لغير خمسة في الكتاب انا هزود لك هو كلام واضح يعني بفضل الله فنقول اختصار الوقت في بعض النقول ظاهر الحديث تقديم الاقرا مطلقا ظاهر الحديث حديث معنا حديث ابي مسعود تقديم الاقرا مطلقا وهو مذهب ابي حنيفه واحمد وبعض الشافعيه ارض الله عن الجميع وقال مالك والشافعي وأصحابهما وقال مالك والشافعي واصحابهما الافقه في الشيخ والجمال قال مالك والشافعي وأصحابهما واصحابهما الافقه مقدم على الاقرا الأفقه رقم اثنين رقم واحد ظاهر ظاهر الحديث اللي هو حديث ابي مسعود تقديم الاقرا مطلقا رقم اثنين قول مالك والشافعي نعم ظاهر الحديث ظاهر الحديث هو حديث أبي مسعود تقديم الأقرأ مطلقا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض الشافعية ثانيا قال مالك والشافعي وأصحابهما الافقه مقدم على الأقرأ يبقى ممكن يبقى قول آخر يعني أو قول لبعض الشفعية الأفقه مقدم الاقرا لما قد يعرض في الصلاة قالوا ولهذا قدم أو قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر ونص على أن غيره اقرا منه النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي بكر في مرض لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وسقل عليه إمامة الناس طلب من ابا بكر ان يوم الناس في الصلاه ونص على أن أبي اقرا اقرا الناس الموجودين اقرا من ابا بكر الصديق فالمالك والشافعي استدلوا بهذا الاثر على انه يقدم ان الافقه مقدم على الاقرا رقم ثلاثة قال الحافظ في الفتح ولا يخفى ان محل تقديم الاقرا انما هو انما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاه ولا يخفى أن محل تقديم الاقرا إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاه فأما إن كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا داء الحافظ ابن حجر في الفتح ولا يخفى ان محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة فأما إن كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا المسألة الثانية من تحرم إمامته تحرم الإمامة في الحالات الآتية إمامة المرأة بالرجل لقوله أو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمر امرهم امراه إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحه المحدث طبعا المحدث اللي صلى محدثا سواء اماما أو مأموما أو منفردا بعد انتهي من الصلاة تأكد أنه كان محدثا الحكم ايه الحكم أنه يرفع الحدث ويعيد الصلاة طيب ال الذي صلى وعليه نجاسه ولم يعلمها الا بعد ان انتهى من الصلاه ليس عليه يعني صلاته صحيحه يعني صلاته صحيحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعال واخباره جبريل ان بهما قذرا وبنى على الصلاه ولم يعد ما بدأوا منها الشيخ العثيمين رحمه الله يقول ان الحدث شرط مطالب انت بتحصيله فلهذا الفرق يعني بين بين المحدث يرفع الحدث ويعيد الصلاه والذي عليه نجاسه ولم يعلمها ليس لا صلاته صحيحه يقول ان الحدث شرط الطهارة شرط مطالب بتحصيله والنجاسة أذن مطالب بالتخلي عنه المثالة برضه هتمر معكم في الأصول إن شاء الله إمامة الأمي طبعا الأمي هذا الذي لا يحسن القراءة باتفاق طبعا الذي يلحن في الفاتحة لحن يحيل المعنى طب لو الفاتحة صحيحة وده صعب جدا يعني واللحن موجود في الصورة اللي بعد الفاتحة الصلاة صحيحة حتى لو أحال المعنى لأن حتى لو لم يقرأ الصورة اللي بعد الفاتحة في الصلاة أيضا صحيحة إمامة الفاسق والمبتدع طبعا الذي هنا بيقول يدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون طبعا كلمة الفاسق دي كلمة كبيرة جدا يعني يعني واسعة والفسق يعني بمقدار المخالفة اللي وقع فيها الإنسان يعني حالق اللحية فاسق والفسق بمقدار يعني فسقه يعني خروجه على تعاليم تعاليم الإسلام بقدر إيه بقدر هذه المعصية يعني كل مخالفة سنة فهو فاسق في هذه الجزئية. ففسقوا بمقدار الجزء الاسم اللي واقع فيه يعني إحنا وعملنا دايره دايرة الإسلام هيخرج من هذه الدايره بمقدار الجزء اللي مخالف فيه المسبل شوف بقى مخالفات السنة بقى عشان محدش يزعل يعني انت حطيت ايه هنا؟ هذي كل واحد نفسه كده ويشوف يحط نفسه كده في ميزان الشرق ويشوف مقدار الفسوق اللي هو عايش عليه من غير ايه؟ من غير ما يدرى ويحاول يعالج هذه ويرجع نفسه الى ايه؟ يرجع الى حظيرة الكتاب والسنة وطبعا مش ينفع بقى ان نقعد نفسق في الناس ونبدع في الناس برا في الشارع وكذا احنا بنتكلم في جلسة علم يعني بتقول ده فاسق ما ينفعش امامته وده مبتدع ما عرفش ماله يحصل ايه ونعمل بقى مشكلة ونعمل فتنة لا العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود لا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور طبعا برضو المسألة فيها تفصيل يعني ليس مكانه الآن المسألة الثالثة من تكره إمامته اللحان طبعا لحن لا يحيل المعنى لكن تكره يعني إمامته صحيحة لكن تكره وكان الشيخ أحمد فهيم حفظه الله في الجمعية الشرعية يعني على اللي بيخطأ في الفاتحة فهو قال إيه قال اللي بيغلط في الفاتحة ده يقف آخر واحد في الصف آخر واحد في المسجد مش, مش يتقدم يصلي بالناس واستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليالياني قولوا الأحلام والنهم فواحد جاي لا يصح الفاتحة وتقدم للإمامة لأن بعض الناس فاهمين أن الإمامة دي وجاهه هو بقى صاحب المسجد أو ساهم في بناء المسجد أو له وجهه في الحي إزاي واحد مثلا ابن فلان ده ولا العامل بتاع المسجد يبقى هو الإمام بتاعه في الصلاة هي مشكلة كبيرة يعني فبعض الناس بينظرنا من, من هذه هذه النظرة الضيقة أو المخالفة فالبعض فاهم ان دي وجهها لكنها مسؤوليه نسأل الله أن يعين من يبتلى بها يعينه عليها من أما قوما وهم له كارهون وذكر الحديث ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون الكراها المقصوده هنا كلام هذا كتب الشيخ عادل عزازي في تمام منه المقصود بالكراهه الكراها الدينية لسبب شرعي أما الكراها الدين فلا عبره بها، أما الكراهه يعني واحد بينه مشكلة وبين واحد تاني في في على دنيا يعني مشكلة في الدنيا في العمل في كذا في كذا وبيكرهه عشان كذا لا لا, لا يعتد به هذه الكراهى لا عبرة بها، أما واحد بقى قائم على بدعة ومخالفات وكذا وكذا يكرهه في الله بسبب مخالفات مخالفاته يعني في الحالة دي دي الكراهى هيقول هو وإن بيقول المقصود بالكراهه الكراهه الدينيه لثابن الشرعي أما الكراهه كل غير الدين فلا عبرة بها وأن يكون الكاهون أكثر المامومين ولا اعتبار بكراهه الواحد والاثنين والثلاثه ده كلام الشيخ العزازي تمام حفظه الله من يخفي بعض الحروف ولا يفصح تكره تكره إمامته المسألة الرابعة موضوع الإمام من المأمونين. لو كان كلنا طبعا مسألة فضل واضح يعني لو كان الإمام معه رجل واحد يبقى الإمام والمأمون يأفو على يعني في محازات بعضهما مفيش واحد يتقدم الكل الواحد عندنا دلوقتي برضو في برضه في وسطنا كإخوة الإمام بيبقى متقدم كده ولو بقدر قدم. على على الماموم لما يكون فرد واحد يعني هذا ليس عليه دليل يمكن الناس خدوها على ان الإمام لازم يبقى متقدم الامام عشان بيتقدم المامومين فقالوا برضو يبقى هما اتنين بس برضو يتقدمهم لكن هذا ليس عليه دليل إن الإمام لما يكون فرد واحد مع الإمام ما فيش دليل ان الإمام يكون متقدم ولو بقدر بسيط يعني ما هم الصواب ان شاء الله ان يكون يكونوا في ايه الماموم يحاذي الإمام. لو في عندنا اثنين مع الإمام بيستروا الإمام يعني ما يبقاش على اليمين مباشرة ولا على الشمال مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع جابر وجبار واوقفهما خلفه في الصف يبقى الاثنين هيستروا هيستروا الإمام من هذا من هذا الحديث او من هذه الجزئية وهذه المسألة الشيخ العثيمين رحمه الله يقول ليس اليمين الصف هو هو الأفضل مطلقا لأنه لو كان ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقف جابر وجبار عن يمينه ولا ما حصلش حصل انه اوقفهم خلفه فالشيخ يرى أن اليمين ليس أفضل مطلقا لو, لو أنت دخلت والإمام خلف الإمام ثلاثة واحد خلف الإمام مباشرة والاثنين على واحد على يمين يعني الإمام يبقى حديثك توقف في, في الجانب اليمين ده الأفضل واحد بعدك دخل الأفضل إنه يقف في الشمال عند على قول الشيخ العثماني رحمه الله فاستدل بهذا الحديث لإن اليمين ليس أفضل على الإطلاق طيب لو إمام ودي تعرضنا لموضوع الأطفال يقفوا فين في المسجد ودي عملنا مشاكل كثيرة جدا في المساجد خصوصا الناس الأدام أو الأزاهرة أو الأوقاف أو إلا مرحم ربي طبعا طبعا في حديث ان الرجال وبعدين الصبيان وبعدين النساء هذا ضعيف الصحيح حديث أنس يقول صففت أنا واليتيم لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتهم صففت أنا والعجوز من خلفنا يبقى الصواب يعني الأطفال الشيخ العثيمين يرى إن احنا لو أوقفنا الأطفال بين كل رجلين طف لاستقامت الامور الأمور في المسجد وأصبح المسجد يسوده الهدوء إحنا لما بنعمل للأطفال صف في الخلف بيحصل بقى المشاكل اللي هم الناس بيشتكوا منها طب لما توقفوا جنبك يبقى فيه مثلا تحنوا عليه تعطف عليه تحاببه في نفسك تحاببه في المسجد تحاببه في السنه لا انت الاطفال يقهرون في المساجد الا من رحم ربي بسبب ان هو الاعتقاد ازاي الطفل يقف في الصف الاول بل ان يعني يجذب من خلفه جذبا شديدا ويرمى في اي صوره من الصور يعني طبعا الأطفال يعني يبقى بينك أنت الشيخ بيقول أن أنت عملتك بينك وبين هذا الولد أو بهذا الطفل عداوة لا يعلم مداهي إلا الله وقد لا ينثى لك هذا الموقف ابدا بيقول ان الأولاد اللي هم أتوا مبكرا لهم أحقية في الصف الأول من هؤلاء الذين يعني لا يأتون إلا على الإقامة مثلا كذلك في, صف في صلاة الجمعة لو اتى الأطفال مبكرا وجلسوا في الصف الأول من حقي عند الشيخ العثيمين من حقي ايضا الصف الاول لكن هذه المساله في المساجد تحتاج إلى حكمة في التعامل مع هؤلاء يعني الذين تعلموا أو يعني وجدنا يعني طلعنا كده طلعنا لقينا كده او خلاص طلعنا لقينا الاطفال يقفوا كذا فاحنا خلاص مش هنتنازل عن الكلام ده يعني ازاي طفل يبقى انا واقف في الصف الثاني وأنا من عليه القوم طفل واقف في الصف الأول ابن فلان مثلا أو كذا أو كذا هو جواه كذا مثلا لا هو فلان دا أو طفل أو أي صفة من الصفات إن هو قد يعني أتى مبكرا فهو أحق بالمكان مع إن برضو الشيخ الوثيمين رحمه الله يقول ليلي يني حديث ليالييني أول الأحلام والنهى الشيخ يقول هذا الحديث فيه حث على اول الأحلام والنهى نهم يعني يبكروا إلى الحضور إلى المسجد والحضور إلى الصلاة يعني ليس شرطا حتى كمان عند الشيخ أن هم لو في طفل مميز وقف خلف الإمام خليه يخاف خلف الإمام عند الشيخ. لكن زي ما أقول حياتك كده مش عايزين نعمل مشاكل في المساجد وننقل هذا الكلام محتاج بقى وقت طويل جدا الناس يحبوك ويقبلوا منك ويقبل السنة شيئا فشيئا حتى إن شاء الله يعني يمن علينا بتطبيق السنة صلاه المرأة مع النساء الاخ بيسال صلاه المراه مع النساء لو في نساء هيعملوا جماعه تأمهم راى في وسطهم كما فعلت امنا عائشه ودي مرت معنا في الأذان تقريبا يعني هل لها اذان وذكرنا انها تؤذن للنساء وتقيم للنساء وتقف في وسطهن للامامه مرت معنا هذه المساله <تصفيق> الحديث اللي في ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم فيصلي بنا في اكتب خلفه عشان ونقوم خلفه فيصلي بنا الكلمة خلفه دي أنا رجعتها في مسلم مش موجود اللي مش موجود عندك في الكتاب نسخة معايا ما فيش ونقوم هو طبعا ممكن يكون الحديث في مكان آخر بهذا بهذا النص لكن أنا رأي هو كاتب إنه جايب من مصيح مسلم صحيح مسلم في ونقوم خلفه فيصلي بنا الفقره الاولى بعد المساله الرابعه نعم يبقى النسخه اللي معايا بقى هي اللي تعبانه يعني حتى انا رجعت الصحيح مسلم عشان مفهمتش ونقوم فيصلي بنا هي ونقوم خلفه فيصلي بنا اللي عنده اللي عنده خلاص اللي هي نقص عنده يزيد هذه الكلمه نقف عند المسألة دي عشان نجاوب عن بعض الأسئلة نعم يا شيخ نعم هو الشيخ هنا الكتاب جاوب عليها يعني لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة يعني هو الشيخ في الكتاب جاوب على هذه الجزئية وقال هذا يكون في حال الضرورة في اسئله قديمه نبدا يعني سمحونا. حديث يقطع الصلاه في الحديث هو قطع الخشوع والدليل حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى معطارضة بين يديه وهذا راي الشيخ مصطفى العدوي والشيخ الاخ كاتب كده يعني وإحنا قلنا مش لازم نذكر أسماء أنه كل يأخذ من قوله يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المر معنا في الدروس الماضية ان يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود هي مكتوب الحائض وطبعا يعني المرأة البالغة مش الحائض يعني اللي علىها الحائد. المرأة دي أي كان بقى من المحارم أو من غير محارم عدت من بين يديك تقطع الصلاة قطع بطلان مش قطع خشوع كما نقل اخ وهذا قول جمهور اللي قاله الشيخ العدوي هو قول جمهور واستدلوا بحديث امنا عائشه كانت معطاردة امام النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنازه ويصلي في بيتها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها ويغمزها في قدمها حتى ايه لها عشان يسجد صلى الله عليه وسلم فهم بيقولوا كده ما قطعتش الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم صلى وهي معطاردة امام اعتراض الجنازة هو بيقول إيه يقطع صلاه الرجل المرور بين يد المصلي المرور بين يد المصلي هي لم تمر ومن عائشه رضي الله عنها لم تمر بين يد النبي صلى الله عليه وسلم هي نائمة في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فما فيش أي مشكلة ل مش دليل له لأنا أصلا يعني. ابن عباس رضي الله عنه برضو الجمهور بيستدل بأن ابن عباس رضي الله عنه مرة بأتان يعني يركب عزقه الله يركب أنثى الحمار مر من بين الصفوف ولم تقطع لأن الحمار هو بيقول الحديث فيه الحمار الكلب الأسود والحمار والمرأة حتى ام من عائشه ردت الحديث على الراوي قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسوينا لي لي بالحمار والكلب الأسود لكن الشيخ بسحاق يقول لنا أن الحديث صحيح يعني ام من عائشه هي تعترض على الحديث بهذه الصورة يعني على الراوي مش بترد الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام لكن الشيخ وصحاق يقول لنا أن الحديث صحيح وعائشة لها عليها قولها وإحنا لنا صحة الحديث لن نعمل به إنه قطع وطلان ف... حتى حديث ابن عباس بمروره من بين المصلين كان لهم إمام الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن سواء بقى راكب أو ماشي أو كذا وبتمر حتى لكن لو مرأة مرت من بين يدي المامومين لو فرض يعني ان مثلا انت بتصلي في البيت ويعني لو, لو تصورنا هذا من الاصل ومر اي حاجه من سواء عزك الله كلب او امراه او حمار من بين يدي المامومين ولهم امام ولم يمر من بين من امام الامام يعني فيبقى صلاه برضو ما فيش مشكلة لأن الإمام سترة للمصلين يعني هيبقى المسألة قائمة قطع الجمهور قطع خشوع والنص بيدل على أنه يقاطع بطلان لأن حتى ابن أعتقد الراوي أبو ذر أو أبو هريرة لا أذكر نعم أبو ذر قال ما بال الأحمر من الأسود بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأسود شيطان الشيخ العثيمين يقول إنه شيطان كلاب عزك الله يعني كلبه من شيطان من شيطان يعني جن بقول عفوا يا سؤال تاني بقى عفوا ولكن كنا تعلمنا منكم أن الشيخ ابو اسحاق يرى ان تكبيره الاحرام تدرك حتى قول امين وذلك لقول ابي هريره لعلاء بن الحضرمي عندما ذهب معه إلى البحرين نعم جزاك الله خيرا الاخ اللي هو يعني يبصرنا بهذه المساله الله خيرا السلام عليكم وعليكم السلام إن كان رجل لا كان كان رجل لا يحفظ إلا الفاتحة فهل يجوز قراءتها مرتين؟ وهل يجوز قراءة الفاتحة مرتين في في التشهد الأول والأخير؟ قول الشيخ أسحاق كما سمعت أن تكبير الإحرام بقول أمين والله أعلم جزاكم الله خيرا. الرجل الذي لا يحفظ إلا الفاتحة يقرأها يقرأها مرتين. لا أدري قراءة الفاتحة مرتين في التشهد لا أدري ممكن نخلي الشيخ أبو اسلم يجاوب لنا على السؤال ده إن شاء الله وعليكم السلام الله وبركاته هل مرور الكلب الأسود فقط يبطل الصلاة أم أي كلب طبعا الكلب الأسود اللي نص عليه الحديث وسأل الراوي ما باله الأسود من الأحمر قال إنما الأسود شيطان إذا كان إذا كان في في مكان ليس فيه تراب كحجرة بالسراميك ولا يعرف اتجاه القبلة فكيف يصلي طبعا اكيد ان هو بيسأل الحجرة بالسراميك يعني ما فيش تراب عشان يتيمم واضح كده والله اعلم من سؤاله لو ما فيش اي غبار يبقى فاقد للطهورين يعني لو منع من الماء ومنع من التراب يبقى فاقد للطهورين يصلي على حاله بدون يتيمم ولا ولا وضوء ولا يعرف اتجاه القبلة يعني ما يغلب على ظنه ما كانش في حد يخبره اتجاه القبلة يصلي باتجاه الذي يغلب على ظنه وليس عليه عاده لا بسبب الوضوء بسبب فقده للطهورين ولا بسبب ان هو اتضح ان هو مخالف للقبلة ماذا صحة الحديثين دين ابو أسلم يجوب عليه ان شاء الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته في الحديث ادبن الله في الحديث او بان الله بيتا في الجنه هل هل الجزاء يعني يثبت يوميا البيت دا يوميا ام هو بيت واحد للمداومه عليها انا فهمي انه بيت واحد للمداومه عليها اللي هو من من صلى في انتي عشره ركعه بن الله له بيتا في الجنه انا فهمي ان دا الصلاه اليوميه دي ال 12 ركعه ده القسط اليومي بتاع القصر اللي في الجنة، لكن أحد المشايخ الدعاء يقول انه يوميا يعني، فمحتاجين ترجيح بقى. انا مش عارف. هذا ركعتي الفجر السنة ام الفريضة؟ طبعا السنة طبعا ركعتي الفجر المقصودة اللي الفريضه حد حدش يتكلم فيها يعني خير من الدنيا وما فيها طبعا ركعتين السنة ما فيش كلام. وعليكم السلام هل يشرع الاعتكاف الجماعي في غير رمضان وما دليل ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. بزن طبعا الاعتكاف يشرع في غير رمضان وهذا رأي الجمهور وهذا هو الصحيح لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه بعد اسلام عمر فقال اوف بنذرك فهذا دليل أن يجوز الاعتكاف في غير رمضان خلافا للشيخ العثيمين رحمه الله انه لا يجوز الاعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان وطبعا كان الاخوه اثاروا موضوع في الاعتكاف ان نصلي جماعة ولا نصلي فرادة الأقرب الى السنه ان إحنا نصلي فرادة لكن هناك ادله تقول ايه بانه لا باس من صلاه الجماعة ولما توفر لنا الشيخ عيد الاخ عيد بتاع رمضان الله خيرا في الاعتكاف اللي فات ده صلى بنا اربع ركعات جماعه جزا الله خيرا يعني فلهذا الجائز وهذا جائز باذن الله تعالى لكن الأقرب للسنة أخبرنا أبو أسلم هذا بهذا انه فرادة يعني هل ممكن أن أصلي أكثر من ركعتين قبل صلاة الفجر اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بين الأذان والاقامه هم ركعتين فقط اللي هم ركعتين الفجر اللي هم السنة لكن الشيكرة العثيمين يقول ان الصلاة في هذا الوقت مشروعة الصلاة مشروعة لأن النبي صلى فيها ركعتين عليه الصلاة والسلام لكن لم يصلي إلا ركعتين فالأفضل أن إحنا نتبع السنة لأن لو كان في خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي ولم يكبر تكبيره الانتقال هل يسجد للسه نعم لأنه ترك إيه؟ ترك واجب إذا تعمد في الصلاة قرأت آيات فيها سجد التلاوة إذا تعمد في الصلاة قرأت آيات فيها سجد التلاوة لا بأس لا يوجد أي حرج خالص ان سجد للتلاوة فصحيح وإن لم يسجد فصحيح لأن سجد التلاوة اتفقنا على انها سنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يوجد علة في قطع الصلاة بين يدي المصلي إذا مر أمامه امرأة أو كلب أسود أو حمار العلة هو السنة يعني يعني كفانا ايه الحكم من هذا الأمر يعني كفانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حكمة فان ظهر حكمة من قول بعض العلماء لا باس لكن الاصل ان احنا بنقول سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقطع خلاص يقطع كذا وكذا, وكذا نعم سمعنا واطعنا والا النبي الله عز وجل الاول ان عمر رضي الله عنه لما جاء عند تقبيل الحجر بعد الطواف أو عند الطواف أثناء الطواف قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل هذه الحكمة في تقبيل حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ففعل بس هذه نفس الكلام يقطع صلاه الرجل المراه مرور المرأة والكلب الأسود والحمار من بين يدي المصلي يقطع يبقى يقطع قطع بطلان قطع بطلان خلافة, الجمهور, خلافة الجمهور نعم المحارم الزوجة الأم أي امراه بالغة وطبعا نحن نعلم أطفالنا غير البالغين أنهم ما يمرش من بين أيدينا بقدر الإمكان في حاجة برضو ربنا ذكرني بيها الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال مدافعة الرجل مدافعة المصلي لمن يمر بين يديه بالنسبة للرجل سنة مش واجب يعني من السنة أن تدافع الذي يمر بين يديك فإن قاتل فإن لم إيه فإن أصر فقاتله معنى الحديث الواجب وإن لم تفعله تأثم هو مدافعه المراه المرأة الكلب الأسود ومدافعه الحمار يعني الشيخ استدل بهذا الحديث ان مدافعة غير هؤلاء الثلاثة سنة وليست واجبة يعني. نعم رحمه الله بين يدي المصلي أنا حسب فهمي كده أنت خدت سترة آه مكان سجودك من بين وقفتك إلى سجودك لكن هذا ممكن يراجع بقى مع. نعم شيء أيها لو هنخرج من الخشوع ما نخرج من الخشوع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إيه المشكلة مش النبي اللي أمرنا كده وانت بتقول ان ده خرج من الخشوع أفعق. يعني اطبق امر النبي حتى لو خرج من الخشوع ما فيش مشكلة ولو كان ده في حرج ما كانش يقاله النبي عليه الصلاة والسلام ابدا والنبي صلى الله عليه وسلم ارتح ابنه الحسن او الحسين ان ابن ارتحلني وظل ساجدا وكرهت ان يقطع علي حاجتي يعني بعض الناس بيتزرع لك الاطفال بيخرجون عن الخشوع وانت اخشع من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مش معقول مش معناه ان انا هعمل المسجد حضانة يعني لا المرأة التي كانت معها الطفلة التي النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة يطيلها ولما سمع بكاء الطفلة قصر الصلاة يعني بعد الفاتحة اقتصر على بعض الآيات حتى يعني لوجه هذه الأم على ابنتها وما أمرش ان يا جماعة, يا جماعة النساء اللي معاها طفلة صغيرة بتبكي مجيش المسجد ما قالش كده ده هو عالج الموضوع ازاي بانه قصر الصلاة عليه الصلاة والسلام والشيخ محمد اسماعيل يقول مش معنى هذا ان احنا نعمل مسجد حضانة الاولى ان الطفل الذي لا يميز ويكثر التحرك في المسجد الاولى ان احنا منصحبهش في المسجد نعلمه اداب المسجد نعلمه اداب المسجد هل في صلاة المسافر إتمام أم هي قصر طبعا لو كان القصر هو بعض العلماء أوجبه كمان يعني بعض العلماء أوجب القصر يعني أنت يجب انك تقصر لكن عند الشيخ العثيمين وعند الجمهور إن لو أتميت في السفر فلا بأس يعني صحيح سفر المرأة في سن الخمسين بدون محرم لغير الحج. انا بالنسبة لي لا ينفع لغير الحج ولا بالحج. يعني للحج نفسه لأداء الفريضه هي ليست هي ليست من أهل الاستطاعه هي عندها صحة وعندها مال ولكن ليس لها محرم. فيبقى ليس إيه يعني ليست من إيه من أهل الصطاعة ليست من أهل الصطاعة وغير مطالبة. بفريدة الحج أنا دكتور نبيل خمس دقائق إن شاء الله في خمس دقائق كمان وكثيرات من الأخوات اللي كنا يعترضنا على موضوع يعني ايه الحكمة من موضوع السفر بغير محرم لما فعلا وصلوا بقى ويعني حدث أمور في السفر يعني امرأة كانت تعترض على زوجها في المسألة دي يعني هو يأتي ياخذها من مصر عشان يسافر بها للمملكة وهكذا المسائل دي كلها فطبعا هي معطاردة وهم راجعين بقى رأت النساء اللي معهم محرم والبهدله كانت ازاي في, في السفر وفي العبرات وفي الانتقالات وكذا وكذا فيعني قالت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ العثيمين بعض الناس برضه بيقول دلوقتي وبعض العلماء بيتسال في هذه المساله ويقول ايه المشكله ان انا وصلها من البيت للمطار بمحرم وهي واحد ينتظرها في جده محرم ليها ثاني يعني هي بقى الساعه ونص بتاعه الطياره الشيخ العثيمين قال اصلا لا في امور كثيره تغيب عنا قد من من ستجلس بجواره طول ساعة ونص قد الطياره يتم اختطافها في وتذهب إلى دولة أخرى دولة كوف قد يحدث الطرار هبوط اضطراري للطائره في مكان من الاماكن فامور كثيرة جدا الجمع بين النيات في الصلاه هل يجوز نيات في صلاة النافلة عند من يقول بها يعني سنه مثلا تحيه رب المسجد وسنه الوضوء وتحيه والسنه مثلا الظهر يجوز جمعها في في في ركعتين فقط عندما انضق في حق الوقت عندما يقول بالجمع بدليل انما العمل بالنيات نية سنة الوضوء اه هو بيسأل على نفس المسألة نفس الكلام يعني اذا تقدم الي خطيب حاصل على كلية اقل مني وترفض والدتي تريده إما في نفس مستواي أو أعلى وصفات أخرى وإذا وأنا أشترط أن يكون يتعلم علم شرعي أو يتع إيه؟ حاصل على علم شرعي أو يتعلم علم شرعي ولا يكفي الالتزام بلا علم بلا علم مستمر فما رأيكم وأدنا الحكم الشرعي في ذلك وهل أكون آثمة إذا رفضت طبعا أولياء الأمور لهم فكر تاني خالص غير تفكير الشباب سواء سبيان أو بنات يعني بالنسبة لاختيار الزوجة أو اختيار الزوج أولياء الأمور لهم تفكير آخر فإحنا إن شاء الله يبقى برضو بالحكمة والمعيزة الحسنة مبل بالأمر المعروف أنها المنكر بما لا يترتب عليها ما هو أنكر. يبقى يعني نوضح لأولياء الأمور خصوصا عن طريق من يحبونهم وهم ملتزمون بالكتاب والسنة يعني أمي مش هتقبل مني او ابويا مش هتقبل مني يبقى حد تاني يشوف حد مثلا قريب له من الناس اللي هم أهل السنة يوضح له هذه الأمور فظفر بذات الدين تربت يدك بالنسبة لل وإذا جاءكم من تقدون دينه وخلقه فزوجوه الشيخ يعقوب حفظه الله يقول ان الدين بالنسبة للبنت أو بالنسبة للولد بمثابة الروح الروح بالنسبة للبدن أي بدن واحد فينا أبار عن إيه؟ طين والروح دي دخلت في هذا الطين فأصبح هذا الإنسان فلما بتصعد الروح إلى بارئها يظل هذا الطين فالشيخ قال كده سامحونا في اللفظ كده قال بقى اللي هياخد رجل المرأة التي توافق على رجل بلا دين تشيل طين بقى على دماغها خلاص على كده ونفس الكلام الرجل الذي يرتضي امرأة ليس عندها دين فيتشيل طين على دماغه فهذا كلام تعبير كان الشيخ إيه؟ حفظه الله يعني كده الدكتور نبيل بقى أيها هيزعل فكفية علينا كده إن شاء الله ونكمل الأسبوع القادم من كان في العمر بقيه سبحانك الله بحمدك أشهد عليه لأنت أستغفرك